إن الذين لا يؤمنون لا يسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق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 أمادا وأحياا